وَنَافَا اللَّهِ غَيْر مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ طَيْرٌ أَوْ تَهْوِي به فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ أن القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق.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 الذين إذا ذكروا الله وجلت قلوبهم والصادرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون والبند جعلناها لكم من شعائر الله لكم في 112. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع كَذَلِكَ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكون